إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْمُونَ على أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُم فَأَثَابَكُم غُنْمًا بِغُنْمٍ لِّكَيْلَا لَّكِن لَّكَي لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ والله خبير بما تعملون ثم انزل عليكم من بعد الغم امله نعاس يغشى يغشى طائفه منكم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 وَمَا كَانَ لِنَبِيٍ أَنْ يَغُلُّ وَمَنْ يَغْلُ لِيَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى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 وَإِن كانوا مِنْ قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم قلتم أنا هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير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 أَلَفِدَرَأُوا عَن أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُم صَادِقِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ